لِيَخْرُبُوا بِمَا اتَيْنَا وَفَتَمَنَّوا فَسَوْفَ فَتَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لَنَا نَعْلَمُ تاللهِ لَن تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَخْتُمْ وَإِذَا جَاءُونَا لِلَّهِ صُبِحَ أَنَا وَلَنْ أُمَا يَشْتَغُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنْسِ أَظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَٱلْوَكِيم يَتَوَارَى مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوٓءِ مَا بِشَرِّ رَبِّهِ أَمْ يُنْسِكُهُ عَلَا غُونِ ام يدوسو في التراب الا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بال وَنْتِ مَنْ سَأَلُوا السَّوْءَ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَا بي الظلم ما ترك عليه من دبتوا ولاكن يؤخركم الى اجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعات ويجعلون لله ما يكرهون وتصف الانسانه الملك بان له امر الحسن لا جرم ان له من روا ان مفرطون تلا الى قد ارسلنا الى امم من من قبلك فزيننا لهم وش الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لك وَبَيْنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَعَذَابٌ وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِي